وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار لباس خبر ما بين لا فرض صدر شوار لو طبعك معمولية لا بد السير منها هي. وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود أبش مبحثي كلمة راح في خبر خبر جري وهايا أكثر من واحدة جاءت لك خبر بو مبتدائك جاءت لك خبر بو مبتدائك أمرش بينها مثبت وبين نافت هنديك يعني هيا باورين فيها هنديك لأولماعي نحو باورين فين يا حما لقى الأولين إن شاء الله باورين فيها وليس مطلقا يجوز أن يخبر يجوز أن يخبر عن المبتدائي بخبر واحد وهو الأصد نحو زيد قائم او باكثر فقوله تعالى وهو الغفور الودود الودود خبر مبتدى هوية الغفور خبرية كما الودود خبر دوما ذو العرش ذو خبر السيما المجيد خبر شوارما فعال خبر فينجما وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عد الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت يعني بها خبر يقولوا خبراني باس ما كلمت محذوف ها يقدر أي وهو الودود وهو ذو العرش وإلى آخره واجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب عندي شلون هي علماء اتفاقيا هي كشيء اختبات هي متعدد النيه بالكوشتي كده زيد شاعر وكاتب اساس زيد هل خدي زيد اكيد شاعر بي وقت تشير بيت كاتب بيش بي ولا همن كتبه بايا لو كاتألي زيد شاعر وكاتب بعطف دو زيد بمتدأع رابكي شاعر خبرا ووك حرف عطف كاتب معطوف معطوف على المرفوع مرفوع ليلة لمشونا دروس ابو شي خبر ثاني وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب دو زيد شاعر شاعر كاتب دروس بلي خبرية كم خبرية دوم. أجر وات كت شون كه هادو ابن الشاعر هادو كان كاتب. بلان ليدا ده؟ شاعر إيشي كاتب الزيداني شاعر وكاتب. وفي نحو هذا حلو حامض هذا حلو حامض إسا حلو حامض في الظاهر دو خبر بلان مجموعي هردو كلمك حلوحا حامض كاته مز يعني مزر لا يخب من مزري فيه هذا بانونا الرمان كمزر يعني مجموعي هردو كلمك مجموع اللفظين معناه يقدرش كمز او كاته هدوشا بيك وشين هدوشا بيك وخبريك يعني مجموع اللفظين خبر لان لان ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة لا تعدد فيه في الحقيقة أما الأول يعني دوشتي جاواز نيني أستاه حل. يعني كانت أريه هذا حلو حامض يعني أما أقل حلو بيت حامض نيه أقل حامضش بيت حلو نيه بل حلو حامض يعني هذا شان تخفيفك يكتر عن ذلك مز ويدو حقيقي مستقلنية لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه موسى زيد شاعر وكاتب وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد زيد كان شاعرة وزيد كان كاتبه وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز ما بس ايش يعني هر دو لفظه بيكو يعني اي ان مجموع اللفظين بيكوا خبر خبر خبر مجموع اللفظين خبر شلون ولك بابا هذا بيجي مجموع اللفظين خبر يعني الكلمتين تلشيب. كلمة مثبت اعتباري مضاف واضافه الكوته اعتباري ترشيح على لي الباسمان كدو هسه هذا الكلمه كبيكه و تنط جاء رجلان رجلان جاءو رجلان رجلان جاء فعل ماضي ووكا رجلا رجلا حال ولما دين رجلان رجلان رجلان رجلان رجلان رجلان رجلان رجلان تاك تاك جاءوا رجلا رجلا على بيتنا وثمان مركبي وصفي من هي مركبي عددي من هي مركبي حالي من هي أمش تماش كم بيكوا خبر بيلم كاتا وهيش العلماء عليه يكمل خ خبرية قالا قبل خبري اكم بخبري دوام وقعت ابي يصح الاستقلال الثاني عن الأول واجب كي نث هذا حلو حقيقي مزلده درجه بويا بويا باستر بلاجي مجموع اللفظين خبر مجموع اللفظين خبر يعني قبلي مجموع اللفظين خبر مرفوع علامة رفعه بون بونم أصلجها الضمة منع من ظهورها التعذر تعذر ناتو ني ليك جيان كيتوا إن شاء الله لبرشي لبروا لبر تعد تعدد في اللفظ ليس في المعنى دون المعنى المتوسط بر متوسط بين الحلاوثي والحموضة وعلا عموما أما باسي تعددي خبره لمسي شونا باتفاق إجماع لسر على عدم التعدد أم وعلا وأجمعوا على عدم التعددي برام لسي يمها إجماع لسري نهات وأما الثالث هيا العلماء أليشي كم كمخبرية دوام وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد جاري واشهيا يتقدم الخبر أصل اياك خبر يتأخر جاري واشهيا يتقدم وكن مني في الدار زيد زيد معرفية في الدار زيد أتواني, أتواني زيد في الدار في الدار زيد وزيد زيد في الدار وأين زيد اين زيد خبر اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبنا بو لبروي اسم استفهام له حق الصداره اين زيد عموما بمضم مثال باسي او بمن يتقدم الخبر اما جوازا وإما وجوبا اخي قالت قد يتقدم الخبر على المبتدا جوازا او وجوبا فال فالاول نحو في الدار زيد في الدار زيد بس جواز المنبوك وقوله يعني وقوله تعالى سلام هي سلام هي يعني هي سلام هي مبتدا سلام لبرين الشراء خبر وآية لهم الليل يعني الليل آية لهم والليل آية لهم أصله أعها وإنما لم يجعل المتقدم في الآيتين مبتدا والمتأخر خبرا لأدائه إلى الاخبار عن النكرة بالمعرفة أقبلين سلام مبتدا نشرة هيش أو معرفة أو كاتا بمعرفة خبر لنا كذا بدين شيء عNaNبت چونك اولى ذهن معروفه او خرب خوايد البارع ادريت هناك او كنزان شيء في الذهن بشيء معرفي خبري لابد لأداه الى الاخبار عن النكره بالمعرفة والثاني كقولك في الدار رجل لابد خبر شيء كويت پیش كويت في الدار رجل بس رجلون لبلوان نشر يا نبي بخينة بيش أبرين رجل في الدار وأين زيد أين زيد وطمان لبرين اسم استفهام لابد من تقديم وقولهم على التمرة مثلها زب على التمرة مثلها زبدة جارن مجرور بيش كوتو مجرور ومجرور بيش كوتو لابد وإنما مثلها يعني على التي مثلها زبدة ما التي تمثل بو واحدة عليها مثل هذه زبدة او تمثل هذه الامور كريجي كري هذه كري التي تمثل على الامور مثلها زبدا وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره يتسر مثالك المناقشانك في الدار رجل وأين زيد وعلى التمرة مثلها زبدة لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة مثلا رجل في الدار ماتا يعني رجل في الدار يعني رجل مستقر في الدار يعني إمكان هار رجل لابر ينكر جار مجرور متعلق بخبريك وهو مستقر مستقر ببيت وصفي رجل لبر امكاني التباس بوصفي نكره خوي ناكري نكره شيء في الداري دواب كبيرت للرجل لا بروز التباس به بو في الدار رجل ولم لمعرفيه زيد في الدار او نيه لا معشك في استبه وصف نيه اخشيه اخوي معرفيه لان تاخيره في المثال الاول يقتضي التباس الخبر بالصف بالصفه فان طلب النكره الوصفه فان طلب النشره الوصفه لتختص به طلب خفيف يعني اجى نشريكه ذاين جيران زور باش باحتياجه يعني يعني دوايت شي لاك دوايه وصفه لاك تخوي في تعريفك بو تعريفك فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهمي بويا ابي او جار مجررك متعلقا بخبرك بكلميك فيش بكون تهنبن وصف نكرك أمل لي كما كتيا في الدار رجل وفي الثاني إخراجه يعني يقتضي إخراجه ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته أقل برين برين زيد أين كلميك لفظك كخوي حقيصة عليها جماليك دوخص ما تكوتا أمش خلاف أصله وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته وفي الثالث مبس على التمرة مثلها زبدا عود الضمير يعني يقتضي عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة أقربون منبلين مثلها مثلها على التمرة زبدا مثلها على التمرة زبدا أو كاتا ضمير هي يرجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة متأخر في اللفظ او يك ضمير عادة هو ووجي وبيش مثلها على التمرة يعني مثل التمرة على التمرة زبدا أو كاتا ضميرك في اللفظ يرجع على متأخر في اللفظ. دعيش على التمرتي على حرف جرّة. التمر اسم مجرورة. يعني الضمير اجرتو بوش اسم مجرور. اسم مجرور يكش اسم مجرور متأخر طبّةً. بتايبت بتعبت على على التمرتي جار مجرور خبرة. لفحا كغرتبو كلمه خبره وخبريش دون المبتدا في الرتبة بويل لا من تقديم على التمره <تصفيق> <تصفيق> كابو ان ما حث تقديم الخبر على المبتدا لو شنانيك باسكت اما جوازا وإما وجوبا وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر هذا كان حذف أبن مبتدأ وشيخ خبر حذف أبن جالي وهاية مبتدأ لكلام حذف أبن جالي وهاية شيخ خبر وجالي وهاية المبتدأ وخبرش لكلام كي قوريا بوان من لجملي كي قوريا كدومت وخبرتها هذا أكريت حذف أبن نحو سلام قوم منكرون يعني أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون تقديرك آغا أي عليكم أنتم يعني سلام عليكم مبتدأ خبر محذوفا لديك جملة هي. دو جملة هي لديك سياقة لديك جملة لديك جملة محذوفا لديك خبر محدود. عليكم. أي عليكم أنتم. لا عبارتك يا وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر ليس في جملة في جملة واحدة. النورثن كوكاتارقنا كانها ميتاعش. بلام للسياق كهاتوا للسياق كهاتوا معناهك بقدات بلام سيرك يا أبني محدش خبر خبرش تاع محدودة في جملتين. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه فالأول نحو قوله تعالى قل افانبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار افانبئكم بشر من ذلكم هي النار أويك حوالتان في بدريت بدتي النار. نار نعوذ بالله منها وقوله تعالى سورة أنزلناها سورة هذه يعني هذه سورة أنزلناها جنلي كتاب قطر الندى يعني هذا كتاب قطر الندى لبرد تكرار زود بارب نوى في سدونيا كمُتذئداني كتاب التوحيد يعني هذا كتاب التوحيد هذه سورة والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها أي دائم أكلها دائم وظلها دائم وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله أي أم الله أعلم أم الله الله, الله سبحانه وتعالى لفظ الجلاله هنا مبتدى شيء محذوف أعلموا جمليك خبر وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكر فسلام اكتذا حذف خبره أي سلام عليكم وقوم خبر حذف مبتداه أي أنتم قوم ويجب حذف ويجب حذف الخبر قبل جوابي لو والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبراء وبعد واو المصاحبة الصريحة الممتنع الممتنع ممتنع لا ضر ممتنع يعني ممتنع باسمي فاعل لا اسمي مفعول ممتنع يعني هو. ممتنع يعني اسمي مفعول كيف ينيد يا اسمي فاعل كيف ينيد اه سلي يعني نابي أوحالا لجملكي ببيت خبر نابي حالا يعني جوابي يعني لفيش جوابي لفيش جوابي لولا ولا فيش جوابي قسم ولا لحالك كممنوع ببيت خبر كبرق أمثلة هنا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لافعلن وضربي زيداً قائماً وضربي زيداً قائماً قائماً حاله ممتنعة يا ممتنعة بيتجي خبري ضربي نكرة قائماً بيتجي قلنا ضربي قائم ضربي قائم ضربكم كم يعني حاليا كان ممنوع على بيتشي بتا خبر الذي سبسك وكل رجل وضيعته اميشيا ووي مصاحبيه الصريحه كابو خبر لم تشاورني كباسي دو يجب حذفه وفقا Fermi يجب حذف الخبر في اربع مسائل احداها قبل جوابي لولا لولا حرف امتناع الامتناع لولا لولا أنتم لكنا مؤمنين ويا بيوت اللولا الامتناعية وهي التي تدل على امتناع المذكور ثانيا بسبب وجود المذكور اولا يعني يا كم أبيت مانع دوما، لولا أنتم لكنا مؤمنين. ما المانع من كوننا من أن نكون مؤمنين؟ أنتم أوها أذن. بيكثر للرجل خاتمة. لولا أنتم لكنا مؤمنين. أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى صددتمونا عن الهدى يعني منعتمونا عن الهدى بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بوي خبري خبرت يا محذوفه قبل جوابي لولا الامتناعية لولا أنتم صددتمونا صددتمونا عن الهدى يعني أنتم صددتم انتم صددتمونا أصلك اواه انتم مبتدا صددتمونا جمله فعليه جمله فعليه خبر للمبتدا بو يا. واجب الحذف بو لولا انتم صددتمونا ايش جوابي جواب لولا نهاتوا يعني ابي جواب پیش جواب لولا شيء بكده خبر به وخبرك محذوف لو لا أنتم صددتمون لا لكنا مؤمنين هو جوابي جيه. جوابي لو لا يعني فيش أو يبقي جوابي لو لا أبي خبري محذوف لجملك حبيت أما يكي كلو شنانيك تاي خبر محذوف وجوبا الثانية قبل جواب القسم الصريح فيش جوابي قسم. امتناعية. قبل جواب القسم الصريح. قسم نص في القسم لفظ ما هي نص في القسمية يعني في القسم لفظ شيء حكمك كحكم قسم يعني نصنية نصنية نللغة نللشرع كاتبية لألفاظ قسم قبل جواب القسم الصريح يعني شيء القسم الصريح يعني نص في القسم جاء اجر نص في القسم في اللغة او في الشرع اجر قسمي صريح بيت فيش جوابك خبت يا محذوف بلان اجر قسمي صريح نبي وات النص نبي في القسم يعني واجب نية خبرك محذوف بيت جائزة موجود بيت مذكور بيت نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني لا عمرك أي لحياتك يميني يميني لعمرك يميني قسمي إنهم لفي سكرتهم إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي اجل يعني بيش أو اجل يقسمك يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من نص في يكونوا نص في ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان في لغة يعني في اللغة ينص في اليمين شرعا. هاي العلماء الله يمن نص في في في في الشرع نص في اليمين في الشرع لا شرع يمينه رام للغة يميني هاي بعكس والله للغة يمين هاتوا بلام لا يميني أبني لا نوع علماء سنة فيها خالد هو هاتوا بيمينني أنزانيه. فنعرف أن طويل الذيل شيخ حماد الأنصاري بحثي كلاس الأونس أو هنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي لعمرك يميني أو قسمي واحترست بالصريح لا يتم صريح قبل جواب القسم الصريح ما بس ما ويتشيد لك ما دلواه عن نحوي عهد الله عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره يعني بو قسم بكاتت وبو غير قسميش بكاتت بونون. تقول في القسم عهد الله لا أفعلا أريده ماني خوابت شرتي خوابت عهدي خوابت امانه همي قسمة همي قسمة حكما تنكلك كلمه كان خويا نصنين في القسم نصنين في اليمين يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يعني ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب بلا حكمك حكمي والله بالله همن حكمي هاي يانو يان يعني ما في والله نبي في اليمين يا القسم الله لامرك كي لامرك يميني نعم لا لعمرو يميني يعني العمرو كم يميني خبرك على قسمي صريحة لفش عهد الله لا وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به أبي أبي يعني عهد الله مبتدا وهو مضاف لفظ مضاف اليه يجب الوفاء به جمله فعليه خبر المبتدى فلذلك يجوز ذكر الخبر تقول علي علي, علي عهد الله عهد الله مبتدى علي جار ومجرور يعني عهد الله مستقر علي انها ربق قسم اش بكاربين لابر او نصني في القسم في اليمين اكري خبرك شي شي بيت خبرك شي سخبري عهد الله علي هيا هيا ولو محذوف بس جار مجرورك متعلقا بيه طالما لو كانت له هارنية نخوي هيا اصل هي. لعمرك وهي يميني، بس عهد الله علي عهد الله مستقر علي عموما أمش شيني دوما قبل جواب القسم الصريح الثالثة قبل الحال قبل الحال يعني فيش حال أبي خبري محذوف هبيت التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدا أو حاليك ممنوع ببئة خبرتي خبري مكتدى كقولهم ضربي زيدا قائما ضربي زيدا قائما اقرى كلمه واد بني اكثر مالكيا اما جملا يا امكان اشتكت اعروب ذات ارجوك الله ان رجل كريم انا رجل كريم ان الانين وريجتوا ان يا انه انينا ان رجل فاعلاتي فعل فاعله كريمين يعني كريم ريم غزار غزار اه يعني بيبي نوالاند يعني كان دي اكو شلون غزال هيك انشنت يعني عادة شتواء أبي أقرأ ليه؟ إسا مش ضرب زيدا قائما أصله ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما تابد إذا كان ترى بدس خطورش ولا؟ شواني ليك؟ ديت ضرب زيدا حاصل ثم شو سحاصلون ضربي حاصل خبرك يا فحاصل الخبر وإذا ظرف للخبر ظرف للخبر يعني ظرف ردان اشتكي خبرك ظرف يعني زمني رداني حصولكي حاصل فحاصل خبر وإذا موسيقى جملكي إذا كان ظرف للخبر مضاف إلى كان التام وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر يعني ضربي زيدا حاصل حاصل كمفعول مصدر مفعول مصدرك مفعول ضربي كاما يا زيدنا يعني ضربي زيدا هو حاصل ضرب زيدا ضربي زيدا حاصل إذا كان هو ما بس ما هو ضربي زيدا حاصل إذا كان يعني إذا كان زيد قائما بو يعرف حاصل خبر حاصل خبر لجملك إذا ضرفة ضرفي ردان خبرك يا مضاف الى كان تمك اذا ظرفا دوئ او كان وبرودا ابيته شيء مضاف اليه إذا اذا كانش تامه الى كان التامه يعني فعلي ماضينا خصنيه بل كشيء هي بس فعلي شي هي وفاعلها يعني فاعل كان وفاعلها مستتر فيها في كان عائد على مفعول المصدر مفعول به جملك هي زيدنا كضربي كمصدر يعمل عمل فعله نصب كدوى يعني أو ضميري كان هي يرجع على زيد تقدير ما كده ضربي زيدا حاصل إذا كان زيد إذا كان زيد قائما قائما إش خبري كانني حال منه حال من زيد وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدا. يعني ناكريت قائما خبري ضربي بيت فلا تقول ضربي قائم جملي ونادي ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام ضرب خويشيا اسم معناية ويناؤستيت، وكذلك أكثر شرب السوقيه ملتوتا، أكثر شرب السوقيه ملتوتا، زوربي خارد نوم سوقيه، سوقيه طمن جنم ينجو من هرش تجوك أوانة بيكتل ل لا ل ل حرة تكي شليني بك ما بيتيان هنجون بيتيان هرشتغ لو بوطني تر اگر شلات ولتتت ك اوچيا او بيتي السويقه اكثر شرب السويقه ملتوتن من اللت است تقديري اذا كان ملتوتن اكثر شربي السويقاء إذا كان ملتوتا أو ها تقديرك مختلفة وأخطب ما يكون الأمير قائما أخطب ما يكون الأمير قائما قائما أي إذا كان أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما يعني إذا كان قائما فهو أخطب يعني أو خطب خطبي هي وهو خطبي تشايشها همãy серыв RC خطبي باشني 非常的 وأخطب ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو حاصل إذا كان قائما وعلى ذلك فقس بيش بيش حالك أبي خبريك حاليك كإمكان نبيت ببيت, ببيت خبري مبتد الرابعة بعد واوي المصاحبة. الصريحة يعني أمش نص في المعيه واويك إمكان بيت معي بي وإمكان بيت شتيكي تربنا أبي واويك بيت عطف بعد واوي المصاحبة الصريح كقولهم كل رجل وضيعته كل رجل وضيعته يعني حدفته هم سيخوي في خوي ومهنيه عمو عملي ها لا رجل وضيعته أي كل رجل مع ضيعته مقرونان كل رجل مع ضيعته مقرونان كويس الخبر مقرونان كل رجل وضيعته وضيعته مقرونان والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعيه كوت كل رجل وضيعته اتل دلاله شويه يا يا. في إذنك أبلي مقرونان أو عندك قوة هاي للنواوك أقل مخرونانش جنالي كوتد همكسي خوي وعملي يعني همكسي بسراوا بعملي معنى قوة لنواوك معيه أو معنى يابخشد هندك شون أما ينعرف كده كل رجل كل مبتدأ ومضاف رجل مضاف إليه ضيعته حرف عطفه ضيعه معطوف على كل رجل أصل اصل له وهو مضاف كمضاف مقرونان خبر منصوب على الشيء المعطوف ها والضيعه يعني, يعني كل رجل وضيعه استأوىش هي معطوف على المرفوع مرفوع وهو مضاف هاك مضاضف لي هي أمينته خبر مخلونا أما أوىها بسأمي كاب ليلا بسياكين هنديك شيء كدواء بمعنى مع بس كدوا كم بواود بمعنى مع بس كيد كت أو كتأبيت الظرف أبيت الظرف كلو مبتدعه خبرك ظرف يعني الشبه جمله كبيتتي خبر يعني اوقعت الفييس بتقدير ناكد وقيل لا يحتاج الى تقدير الخبر لان معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته اگر اعاوب قلنا تقديرك كل رجل مع ضيعته مع ضيعته جملة مع ضيعته ظرف و ظرف جبيت شبه جملة. جملة شبه جملة متعلقه بخبر وكا محذوف بو كله رجعون